ألم تغيل الذين أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم عرضون.